من الشيطان الرجيم الذين آل Yeah, I bet. Oh, طلع على النبي يطاب على وفيها ما تشتغي الانفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وَتِلْكَ الْجَنَّةُ اللَّهِ In. Mm -hmm. Why نوركم للحق تكريم تكتبون هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم कौन सा है कौन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 Once I walk من خلقهم لا يكون سوف <تصفيق> يعلم I'm alone. Person they لا يفرق كل أمر Um فاصفح عنهم وكل سلام فسوف يعلمون الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم حياني I'm Of this summer Oh, I Well, one ليلة القدر قيوم من ألف شهر.